والله اهلا وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد و وصحبه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الهامكم الله الصواب ووفقكم الى نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين يقول السائل هل ينال صاحب حسن الخلق الاجر اذا لم يعرف ان هذا من الاسلام وانما خلقه حسن هكذا بالجبلة إذا, اذا كان على الاسلام اذا كان على الاسلام واحتسب عند الله تبارك وتعالى هذه الامور حتى وان كانت جبلة فيه اذا احتسبها عند الله تبارك وتعالى فبالاحتساب ينال ثواب الاخره اما اذا كان لا, لا يحتسب ذلك عند الله وإنما يأتي بها للدنيا ولم يرد بها الآخرة فإن ثواب الآخرة لا يناله إلا, ما إلا من أراد به الآخرة كما قال الله تبارك وتعالى ومن أراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا أي مشكورا عند الله مقبولا نعم يقول من يمارس العادة السريه بالاستمناء باليد هل هو ممن يدخل بالنار بسبب عدم صيانته لفرجه ممارسة هذه العادة السيئة والعياذ بالله هو داخل في الاعتداء والعدوان قد قال الله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون إلا على ازواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون فالاستمناء مما وراء ذلك وهو محرم وهو من عدم حفظ الإنسان لفرجه وهو من أسباب نيل العقوبة والعياذ بالله إضافة إلى ما فيها الأضرار البليغه على على الإنسان في صحته وفي جوانب كثيرة من حياته نبه على كثير منها الأطباء ففي أضرار دنيوية وعلى الصحة بليغة جدا وربما أثر على النسل وأثر على البصر وأثر على صحة الإنسان إضافة إلى ما فيه من الإثم والعياذ بالله الآخر يقول وماذا علي أن أفعل لأترك هذه العادة عليك أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأذكرك بقول النبي عليه الصلاة والسلام استحيوا من الله حق الحياة كلما دعتك نفسك لهذه العادة السيئة اعلم أن الله يراك وأنه سبحانه وتعالى مطلع عليك وأن هذا من, من الإثم ومن الإغرار بالنفس ومن المخالفه للشرع ومن الجنايه على الصحة فاستحي من الله تبارك وتعالى وامتنع عن ذلك وتب إلى الله جل وعلا توبة نصوحه ونسأل الله عز وجل أن يصلح حالك وحال الجميع وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه نعم يقول أنا صاحب تجارة والمحل الذي أتاجر فيه مبلغ الأجار عالي جدا والمجال الذي اتاجر فيه أسعاره موحدة فهل يجوز لي أن أزيد في سعر السلعة لكي أغطي المكسب الخاص والعام علما بأن الأجار غالي جدا وأسعار الجملة الآن بزيادة وإذا لم أزد في سعر السلعة يكون المحل ذاهب للخسارة القاعدة في هذا الباب لا ضرر ولا ضرار وأنت إذا كنت لما تغالي في السعر وتضر المشترين وتكتسب أموالا باهظة لا حق لك بها إذا لم تفعل ذلك لا شيء عليك وخاصة إذا راعيت ارتفاع اجار المحل وأن بيع سلعة بسعرها المعتاد لا يغطي اجار المحل وأنت تفعل ذلك لتغطي الأجار فالذي يظهر ليس عليك في ذلك شيء والله أعلم هذا سؤال أدق يقول من كان عنده بوفية يبيع فيها البطاطس ولكن الزيت الذي يصنع له البطاطس يزيد فلا ينثره فيزيد اليوم التالي فيزيد عليه زيت جديد ويقلي به البطاطس هذا من تضيع الأمانة هذا ابتلاء له في تضيع الأمانة لأن ابقاء الزيت واستعمال مرة ثانية يجني على صحة الناس ويضر بهم وهذا أمر معروف وبعض من يبيعون البطاطس المقليات لا يبالي بهذا الأمر المهم أن يكسب ويربح ولا يبالي وكم من الناس دخلوا المستشفيات وأخذوا يعانون من أمراض بسبب عدم مبالات بعض هؤلاء بجانب الأمانة فهذا امتحان لهؤلاء في هذا هذه الركيزة التي مرت معنا في الحديث ويحفظ الأمانة. جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت الصمد ما تبوري.